اي ُّ صوت ٍ بينادي ُ هاتفا ً حلو البيان كن ُ الى َ أ َ س ْ م َ ى مراد َُ ي ِ سابقا خطو الزمان

冲多

m u s h a m b a b a d i r Ya Sadiqi, I'm r k a Mhudu Hadia, Bi Sabilir, f m b a a d i r Ya Sadiqi, I'm r k a Mhudu Hadia, Bi s a b i l i

「こんばんは、で」يا صديقي م ر ك المحدود هيا في سبيل وفي طريقي مشرك ب ا ل و ن ي و ي

هاتفا ح و البيان كن الى ازمه ر ا د ي سابقا خطو ا ل ز م ن اي صوت بي ينادي هاتفا ح و البيان

و ج ع ل الايمان رايه وامضي حرا في ثباتي انها كل الحكايه كن

واجعل ا ل إ ي م ا ن رايا وامضي حرا في س ب ا ت ي إ ن ه ا كل ا ل ح ك ا ي ة

え

「あん رنا في الارض رحله ولنا في ا غ ب ي ا

ان ل ل إ ن س ا ن ربا أ ي صوت أ ي صوت أي بي صوت ن اي د أي صوت ينادي هاتفا حلو البيان قم الى ازمه مراد سابقا خطوه الزمان

「ハ<タ>ートィ <ici S 1>